ستة، استمع إلى الجمل التالية وقرأها ثم اكتبها في الفراغات أدنى خلق الله تعالى السماء والأرض خلق الله تعالى الجبل خلق الله تعالى الماء خلق الله تعالى النهر خلق الله تعالى البحر خلق الله تعالى الشجرة خلق الله تعالى الإنسان خلق الله تعالى الحيوان